قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما لا يجوز من النذور في معصية الله قال وحدثني يحيى عن مالك عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديالي أنهما أخبراه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدهما يزيد في الحديث على صاحبه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا فقالوا نظر أن لا يتكلم ولا يستظل من الشمس ولا يجلس ولا يصوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه قال مالك ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكثارة وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان لله معصية هنا هذه القضية وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس كان صلى الله عليه وسلم وهو يخطب نظر فإذا برجل قائم لم يجلس فسأل ما باله هذا الرجل قالوا هذا رجل اسمه ابو اسرائيل ندر ان يظل قائما مدة الخطبة حتى تفرغ من خطبتك ولا يستظل من الشمس ولا يكلم احد وان يظل صائما هذا اليوم جمع في ندره القيام بلا قعود البقاء في الشمس بلا استدلال الصمت عن الكلام بلا أن يكلم أحد الصوم عن الطعام طيله النهار فهو صائم صومين صوم كلام وصوم طعام ولا يستظل من الشمس ولا يجلس يبقى أربعة إيش أنواع فقال صلى الله عليه وسلم مراه فالإيشك يجلس يستظل يتكلم وليتم صومه يبقى رسول صلى الله عليه وسلم ابطل عليه ايش نذر القيام ونذر السكوت ونذر عدم الاستظلال من الشمس واقره على نذر الصيام ثم قال نعم مروره فليه فليتكلم وليستظل وليجلس ولتتم صيامه الى هنا انتهى الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تعليق مالك نحن عرفنا انواع النذور التي نذرها اربعه قيام بلا جلوس بقاء في الشمس بلا الصدلال صمت عن الكلام صيام نهاره ورسول صلى الله عليه وسلم أبطل عليه أو طلب منه أو أمرهم أن يأمروه ومروه أن إنكم مبحث مروا أبناءكم مره فليراجعها فعندكم في الأصول وفي المصطلح آمر المأمور هو الآمر ولا آمر الآمر هو الآمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجه الامر للقائم ولا وجه الامر للناس يامرونه وجه الأمر لمين قال مراه. فاذا ذهب آمر ليامره بالجلوس يكون الأمر مسندا لمن أتى إليه يأمره بالجلوس ولا مسندا للرسول صلى الله عليه وسلم ها؟ مسندا للرسول إذن آمر الآمر آمر للمأمور لأنه مصدر الأمر مروه فليجلس إذن أمره صلى الله عليه وسلم بواسطه شخص يبلغه كما أن الله سبحانه يأمرنا بواسطة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها قل لأزواجك وإيش وبناتك يدين عليهن فالأمر من الله بتبليغ من, من من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا هنا في هذه القضية تدخل في هذا الموضوع يقول مالك تعليقا على هذا ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بايش بكفارة عن ايش عن الثلاثة النذور الذي أبطلها له عن ايش تلك الثلاثة التي أبطلها رسول الله عليه ومالك يقول وأمره أن يتم ما كان لله طاعة ويترك ما كان معصية طيب ما كان لله طاعة في هذه الاشياء ايش الصيام لنا وليتم صومه ومالك يقول ويترك ما كان لله معصية قيام الانسان واقف معصية ولا امر مباح انت حر تقوم ولا تقوم كأن الانسان يقف في الشمس ولا يقف في الظل؟ انسان بغدانه يقف في الشمس نقول معصية إنسان حاسس بالبرد ولا يريد أن يعرج وراح وقف في الشمس نقول هذا في معصية الله نهانا عن وقوف الشمس إنسان سكت إيش بقى ما تكلم يا فلان إن كان الكلام من إيش من فضه فيكون السكوت من إيش من ذهب قال ما ابغى اتكلم حتى أحفظ بيساني ما يشفظه من قول إلا لديه أنا ما بغى اكتب على شيء هل هذه معصية هنا يناقش العلماء تسمية مالك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أبا إسرائيل عن أشياء تلك الثلاثة وأنها معصية ونهاه عما كان معصية لله طب كنت تقول معصية وهي أمور مباحة وجه المعصية فيها إيش يجيب المالكية عن تسميه مالك للمباح معصية ان كان قد وقف ليتعب نفسه بالوقوف مده الخطبه وبقي في الشمس ليحرر نفسه ويحملها الحرارة مدة الخطبه وامتنع عن الكلام فبالكلام وقت الخطبه يجوز. يبقى السكوت ايضا طاعه معصية معصيه لكنه يحرم على نفسه ما كان مباحا ان كان بنذره يحرم القعود مباح لكن بنذره يذبح ان يقعد لما نذر ان يقف هل يجلس؟ منع نفسه من إيش من القعود والقعود كنا إيش او على الجلوس صح فعلا لأن فرق بين قعد وجلس إذا كان قائما فنزل الأرض جلس وإذا كان مستلقيا واعتدل قيل قعد القعود من نوم واتكاء والجلوس من قيام فهو بنذره قيام قائما منع من نفسه المباح ومنع المباح شيء أباحه الله وحرمته على نفسك إش جزء إش نسميه يا جماعة قلتم ما ايش ما ج... خلق... فجعلتم منه ايش حرما وحلالا قل ايش اعل... تفثرون على الله الحلال ما حل الله والحرام ما حرم الله فوجهة نظر مالك في تسميته للمباح محرما مفهوم المخالفة ليس القيام في ذاته معصية ولكنه تضمن تحريم مباح فكان معصية وكذلك ليس الوقوف في الشمس دون استضلال معصية بل في الحج يقول ابن عمر ابن عمر لا يرى ان تحل شمسيه ولا تقول اطحل من احرمت اليك وتشوف الشيعة اذا احرم ما يدخل تحت سقف حتى السيارات يركبوها شنو سالفه لانه في مذهبهم اذا احرم لا يجلس تحت ايش سقف اذا الوقوف في الشمس قد يكون من نوع العباده او شكليه العباده لكن بالندع حرم على نفسه عكسها وهو أن يستظل والاستدلال مباح وحلال وهو حرمه على نفسه وكذلك الكلام الصمت ليس عيبا وليس معصيه ولكن حرم على نفسه أن يتكلم فحرم المباح وهذه وجهة نظر قوية في تسمية مالك لهذه الأشياء الثلاثة التي فعلها أبو إسرائيل وسمها مالك معصية لأنها تضمنت باللازم تستلزم المعصية وإن لم تكن في ذاتها معصية إذن مالك هنا يقول ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة عما أبطل عليه ويقول يعلق على هذا بما كان من معصية إذا نأخذ من هذا مذهب مالك في ندر معصية إيش لا, كف أحسن لا كفاره فيه لأنها معصية ولا جزء أن يفعلها فكيف نعيش نعخذ له النذر ونفكه ب... بكفاه لا هو منعقد من اول هذا ما يتعلق بقضية ابي اسرائيل في قيامه وعلى هذا قاعدة مستمرة ونرجع الى تقسيمات النذر السبع المتقدمة النذر بمباحل أشعرنا بأنهم يختلفون هل فيه وفاء أم لا الشافيق يقول هو بالخيار إن شاء وفى لأنه مباح ليس محرم وإن شاء خرج بكفاره يمين نرجع ونقول من كلام مالك إن كان النذر بالمباح لا يستلزم حراما لا يستلزم تحريم مباح آخر فهو على ما قال الشافعي وإن كان يستلزم تحريم مباح آخر بمفهوم المخالفه فعلى ما قال مالك رحمه الله والله تعالى أعلم